يا نسخير وشعري شايبه يا نسخير وشعري شايبه والمتعلي كياس منه اراني ماشي للعسمة تهلا فيها يا اخوي اراني ماشي للعسمة اراني ماشي للعسمة